ب س م ا ل ل ه النابلسي ر ح م ل ر ح ي للعلوم الاسلاميه اسماء الله ي و ا ل ذ ي في بعث الأميين ر س و ل ا م ن ه م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 م و س و ع ز ي ز ا ل ح ك ن ا ذ ل ك ف ض ل ا ل ل ه يؤتيه م ن الاسلاميه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 و ا ل ل لا ه يا ه د ي ل ق و م ايها ل ل ظ ا م ن قل يا ي أ الذين هادوا إ ن زعمتم أ ن ك م أولياء, اولياء لله من دون الناس فتمنوا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 واذا راوا تجاره او لهوان فضوا إ ل ي ه ا وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو لفضيله الدكتور ا ل راتب ا ن